بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة إن المادة المسجلة بهذا الشريط لا استكمال لما تم تسجيله بالشريط الذي قبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أما هؤلاء الكلاب فلا مكان لهم في مساجدنا سواء كان لغرض السياحة أو ما إلى ذلك غزالي بيكتب كتب كلمة أنا أسأله سؤال وأريد منه الإجابة يقول لك المسلم كيس فطن وحذر لم نسمع من قبل عن ضرب السائحين ويستنكر وإخواننا, الم وإخواننا المسيحيين غزالي بيقول لك المسيحيين أصبحوا إخوانك أبت الغزالي لا يعجبه قول الله تعالى لما المؤمنون إخوة ذا لا يعجبه هذا لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويودون من حافظ الله رسوله ولو كانوا اباهم لا يعجبه هذا يقول لك هم اخوانك صدق الغزال ام صدق ربك ولكن الغزال نسي ربك والله نسى الله فانساهم انفسهم فانساهم انفسهم يقول لك اني الشرك الشرك لا يفتح باب خصومه فكون الرجل مشركا هذا لا يحملك على خصومته وعلى كراهيته. حب يا اخي سبحان الله اذابة الفوار وحدة الادياء سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم يقول لك الغزالي وهو انسان مثلك ومثلك سبحان الله مثلك مع ان الله سبحانه وتعالى ما جعلهم امسى لنا باي حال نحوه انما المشركون نعجأسن اصل النجاسة اصل النجاسة هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه كفر لقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين من الخاسرين قال الله تعالى ولن يكون امثالكم سبحان الله لا ادري لا ادري كيف تكلم هؤلاء وكيف تبجح هؤلاء الشيء الغريب العجيب النساء يتطمطوا بيتكلم ويقول لك الدخل السياحي الدخل السياحي ليس بحرام ذكر فضيلة المفتي في اجتماع لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ان محاربة السياحة هي محاربة لامن البلاد ولسلامتها واقتصادها. ولا يلجأ إلى محاربة السياحه إلا إنسان يكره البلد ولا يعرف الأديان السماوية وأوضح أن السياحة صناعة من الصناعات بها الخير والشر علينا أن نأخذ خيرها ونكتنف شرها وقال الدكتور طنطاوي إن الشركات التي تستورد الخمر بهدف تقديمها للسائحين لا شيء عليها استوردوا الخمر كيف ما شئتم لا شيء عليها في ذلك وان انبية القمار التي بالفنارق فلا ضرر منها طالما ان السائح الذي يرتادها لا يخرج عن قوانين البلاد. يلعب قمار ماذا لا يخرج عن قوانين البلاد لكن يخرج عن قوانين الله ونقول المفتي يا ضلالي يا منافق يا غبي يا سفيه. ألم تقرأ قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه ان تقرأ قول الله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير لكن مدام فيها مصلحة للبلاد المفتي لا ينظر الى هذا الاثم ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما اما عند المفتي ان شاء الله تعالى فنفعهما يلغي اسمهما ولا علاقه لنا بما قاله الله لا علاقة لنا بما قاله الله كبر المصائب وانا اقول للمفتي هناك حديث علق عليه الهيثمي في مجمع الزوائد بان رجاله ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول ابن عباس اتاني جبريل فقال يا محمد ان الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها فاذا قدمنا لهم الخمر ألا نكون نبيع ونقدم أنا تصيبنا لعنة الله ولكن المفتي يؤمن الناس اسمعوا قران جديد وسنة جديدة غرج علينا بها برأسه العفن هذه مصيبة كبرى هذه مصيبة كبرى ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا ولكنني سأختم كلامي بأمرين أمر الأول إن كان الإسلام حرم الخمر والقمار وحرم الأجساد النجسة أن تدخل إلى مساجدنا ولكن السائح يأتي إلى بلدك وفي نظره أن المسلم هو الذي سمح له بالدخول حتى وإن كان هؤلاء في حقيقة الأمر خرجوا عن الملة ولكن في نظره ذلك في نظره ذلك فلا تعاقبه هو تماما ان يطلق الرصاص على سياح. لا تعاقبه هو وانما عليك ان تعاقب من اذن له وسمح له بان يدخل الى بلدك واقولها بملء فيه ان كان الحكام قد اقروا ذلك ينبغي ان يغيروا ولو بالقوة ينبغي ان يغيروا ولكننا لا نجرم هذا الذي جاء بعقد منهم وهم الذين اباحوا ذلك المسؤوليه والتبع لا تقع عليه لانه في نظره دخل بعقد امان حتى وان كان عقدا باطلا اثبت له انه باطل وغير الذين يسمحون له بهذا واقول لكم لا تاتوا على الامور من اخرها ولكن خذوها من اولها لا تذهبوا الى ذيل الافعى وتتركوا رأسها وانتم تفهمون ماذا اقول وانا على استعداد ان اوضح ان اوضح ولكنني اريد ان اترك لكم المجال حتى تذهبوا الى بيوتكم اما انا فلا اخشى احدا فلا اخشى احدا يا سادة الذي يغير ولا بد ان يغير القوانين والتي صنعوها والتي تخالف شرع الله. اما السائح فلا علاقة له بهذا. فلا علاقة له بهذا. وهذا خطأ لا نقر احدا عليه ولا نرتضيه. ولا نرتضيه. لا يعاقب السائح وانما الذي يعاقب الذي شرع له وسن له له وادخله. والذي يستحق العقاب. فلا تتركوا الرأس وتمسكوا بالذيل اكررها. ولو انكم امسكتم بالذيل فكأنكم ما فعلتم شيئا فكأنكم ما فعلتم شيئا الامر الاخر او الاخير موضوع ضابط الشرطه الذي قتل وقامت الدنيا ولم تقعد في رسالة المجزة وسريعة ارسلها لعبد الحليم موسى وزير الداخلية اقول له سمعتك باذني راسي في التلفاز بعد ان أزيعه جنازه هذا الضابط تقول مستنكرا هل هذا هو الاسلام وهل هذا هو التدين ارد على قولك بقوي قد يكون هذا الضابط كما صورتم دخل على هذا الشاب وهو مسالم ولا يريد قتله ولكن اسمع ساقول لك لما قتله هذا الشاب ساقول لك لما قتله جاءني شاب ولأول مرة اراه وهو يسكن بالبابة وقال لي الاتي لست ملتاحيا باللظف هكذا لست ملتاحيا ولا علاقة لي بالمساجد ولا اصلي ولكن حدث امر جاء رجال الامن الحريصون والقائمون على راحة هذا البلد كما يصوره عبد الحليم موسى وغيره ليأخذوا اخي وهو ملتح في نظريهم متطرف فلم يجدوه في البيت واقتحموا علينا باب البيت وهشموه تهشيما ويضع الضابط حينما يدخل يأخذ بتلابيب والدي الرجل العجوز الذي تجاوز الستين ويصفعه على وجهه وقفاه امام عيني ويقول له اين ولدك يقول أمام عين صفع أبي على وجهي وعلى قفا وضربت أمي واخذوهما إلى هناك وما أضراك ما هناك فعلت بهم الأفاعيل يقول لي وأنا أريد أن آخذ منك فتوى قلت له وما هي؟ قال ان اثار لكرامه ابي التي اهينت واريقت امام عينيه انا ارسل هذه الرساله لعبد الحليم موسى داعي الامن الذي يقول نحن نحافظ على الامن وعلى سلامه المواطن المصري اسمع. يقول لهذا الشاب فقد قررته انني لا انام بليل لانهم ياتون بليل وثار لابي حينما أشعر بهم نيابا تحول الباب أو ينتزعونه كعادتهم سأشعل أنبوبة بتجاز أجعلها تنفجر في وطيهم أكرم لي من أن أرى أبي يضرب أمام عينيه رسالة ورسلها لعبد الحليم موسى لأقول له من أين يأتي الخروج عن العقل ومن أين يأتي التطرف هذا شاب لا علاقة له بتدينه ومع هذا قرر ان يفجر عن في وجوه زبانيته وان يكون هو اول ضحاياها حتى يفأر لكرامة ابيه التي اريقت واهين امام عيني. فهل هذا من امنك ومن ديمقراطيتك يا عبد الحليم يا موسى هل هذا من الامن والديمقراطية واخر واخر وجريدة الشعب ليست عنا بعيدة عامر عبد المنعم الصحفي الذي اقتحموا عليه بيته في منتصف الليل وكانت النتيجة انهم ضربوا زوجته الحامل فاجهضوها ألم تكن هذه نفس يبكى عليها هذا هو الامن والامان واخذوه من الدار الى النار فعلوا به الافاعيل ورأى ما تشيب له الولدان وكتب هذا في جريدة الشعب ولكن الاعلام ما صوره وما اجرى ما ارشوره بل ساقول لك امر ساقول لك امر يا وزير الدخلية يا صانع الامن والامان وانا اقولها لك ان صدقت فانت زعيم عصابة استمع استمع معي ويجلس في هذا المسجد واستأذنته ان اقول فقال لي قل رجل ساسمعك اسمه واتمنى الا تعتقلو شيخ مطيع خضر يجلس معنا واستاذنته من ساكن بولاق الدقرور هذا الرجل يعمل في شركه شويتس لا يعرف شيئا اكثر لانه يذهب الى عمله ويعود ويصلي وانا اعرفه جيدا في احداث بولاق ساعه اثنين ليلا اقتحموا على الشيخ مطيع بيته اقسم لي بالله انهم انتزعوا باب بيته بعتله وهو يجلس الان بيننا لم يقف لم يقفوا مستاذنين كالحمل الوديع كما يصورهم الاعلان كالحمل الوديع دخلوا عليه فزعوا اطفاله وابكوا اهل بيته في منتصف الليل وانا حينما رأيت ضباط الشرطة يبكون على ضابطهم ممتلأت فرحا. وقلت سبحان الله جاءهم يوم عرفوا فيه طريق البكاء لانهم كانوا لا يعرفون الا طريقا واحد ان يجعلوا الناس تبكي ان يجعلوا الناس تبكي كم من امهات بكت على ايدي هؤلاء كم من امهات بكت كم من اباء انتحبوا على ابنائهم على ايدي هؤلاء كم من كرامات اهدرت كم من اعراض كم من اجساد مفزقت على ايدي هذه العصابات والتي تسمى بالامن اسمع يا عبد الحليم يا موسى وهذه شكوى لمواطن احيلها عليك صاحب الامن احيلها عليك لأعرفك لماذا كرهنا رجال السلطة ولماذا لا يطيق الواحد منا ان يرى واحدا فيهم ويتمنى كل واحد منا ان يبتك بهم اسمع الشيخ مطيع فازعوا ابناءه ثم دخلوا عليه وضعوا غمامة سوداء على وجهه وربطوا يديه خلف ظهره وقلبوا له البيت رأسا على عقب كانت عنده حقيبة كتب أخذوها كان يضع مرتبه تحت وسادته سرقوا مرتبه كان يضع ساعته على المنضبة سرقوها هل هذا هو الأمن؟ وهل هؤلاء هم رجال الامن ام هم عصابات سراق لصوف واصطحبوه مغمى العينين وادخلوه على رجل من رجالات الامن الحمل الودية ليقول له في منتصف الليل بعد ان فزعه واهله التدخين حلال ام حرام يقسم لي بالله بيقول كنت ابكي قلت له اخذتني بهذه الصورة وفعلت بما فعلت لتقول لي التدخين حلال ام حرام هل هذا هو الامن يا عبد الحليم يا موسى واذهب الى امن الدولة لترى اباء وامهات ولترى زوجات واطفال قد احتجزنا رهينة حتى يسلم الاخ او الشب نفسه في شرع من هذا وفي دين من هذا ومطوع هذا لو انه شعر بعد ذلك بهم يأتون الى باب بيته فاحضر سكينا وقتل احدهم اليكون عليه لو فهو قد تلقى منهم ضرسا قاسيا وسبحان الله السيئة تعم هذا الضرر حتى ولو كان دخل مسالما ولكن لكوننا جربنا قسوة هؤلاء ولوصصية هؤلاء وغدر هؤلاء اصبحنا لا نأتمن واحدا منهم على الاطلاق ولا نصدق فيه ان فيهم رجلا طيبا لا نصدق لا نصدق قل بربك ماذا افعل انا حينما اكون في سيارة مواصلات واسمع باذني رأسي التباع يقول للسائق عد بنا يقول له لماذا يقول له نت لجنة واقفين بالرشاشات قال يا ابني لا تخف هم اقفل لي وانا اجلس الرجل يوقف السياره وكانني لص مجموع يقول لي انزل وادخل في اي شارع حتى لا يحتك بك وقد يكون في الميكروباص الحرام واللص بل اقسم لي احد الاخوه انه في مبنى امن الدوله وقد جمعوا شبابا ملتحين ودخل احد الضباط اول ما دخل قام اليه احد الشباب المنتحين. يا محمد بيه قال له اني جابك ايه? ضبط الاخر بيقول له ايه فيه? قال له لا لا لا ده مش معاه. ده وقت حرامي ونسجل عندنا الخطر. قال له انشي. انت اشتبعهم يا حرامي يخرج. واللي بيصلي يوعد. هذه الديمقراطية والامن. هذه رسالات لعبد الحليم موسى. ورسلها اهله. هل هذا هو الامن والامام. إن قال لي إن السيئة تعم فيكم بعض المتطرفين فنحن لا نفرق والسيئة تعم أقول له وقد كتل ضابطكم والسيئة تعم حتى ولو كان حسنا يا عبد الحليم يا موسى يا حسن يا مبارك القوانين الغاشمة والعنف والله لن يقهرنا ولن يولد إلا عنفا وأنتم ترون ذلك يا مبارك يا وزير الداخليه ان اردتم امانا في هذا البلد واستقرارا لا يكون ذلك بالعنف ولكن يكون ذلك بالعدل كما قيل في حق عمر حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر لو اردتم امنا لن يكون بالبطش ولن يكون بالعنف وانا واحد من الناس لو قطعتموني ربا لن ادين لكم الا اذا رأيت حقا يعلى ودينا يعمل به. ان اردتم امنا وانا لا ادري ولدتم الحق الاحقاد بين هذا الشعب. رجل الشرطة اخي وابي وعمي وقالي. ولكنني اصبحت اكرهه. واصبح يكرهني. كل هذا من سياسات غاشمه لا تجني الا الدمار. وما نحن فيه الان والمسؤول عن ذلك قوانين غاشمه وحكام ظلامه لا يفكرون في صالح هذا الشعب لا املك الا ان اضرع الى الله ان يقسم ظهر كل ظالم اللهم اكسر ظهورهم اللهم لا تحكم فينا ظالما او غشوما واجعل لهذا الظلم حدا ونهايه اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية اللهم اجعل لهذا الظلم حدا ونهاية اسألك يا رب اسألك يا رب ولعلها تكون ساعة الاجابه ان تجعل لهذا حدا ونهاية الشيء الاخير قبل ان اكمل دعائي قبل ان افرق ما عندي رسالة ارسلها الى الكلب الصحفي محمود السعدني. محمود السعدني كتب في مقالا عن شريط سمعه في يوم من الايام خرج محمود السعدني ليكتب في جريدة من الجرائد ليقول بالحرف فحفية كويتيه تسأل عن عاد الامام بمن تشبهه يقول محمود السعدني عاد الامام لا يقارن ولا يشبه. عاد الامام كابي ذر الغفاري يموت وحده ويبعث وحده ويحشر يوم القيامة وحده سمعت هذا الكلام في قطب الجمعة ربست على هذا الكلب على هذا الرأس العفن حتى ابين له جرمة ولكن اصواتنا تصادر اما هو فله حق الدفاع كتب مقالا في جريدة المصور اخوه احضروه لي والله ما قرأت وانا لا اقرأ هذه المجلات العاصمة جلد المصور يتهكم به يتهكم به ويبدأي انني رجل اريد ان اعود بهذا الشعب الى جاهلية والى الوراء وانني معزول لا اعرف شيئا ولا افهم شيئا وكان مما علق به علق تعليقان. علق تعليقين. التعليق الاول قال اني هذا الرجل في هذا الشريط وانا لا اعرفه يقول عنه ولا اعرفني. انا اقول له انا عبد الله بن بدر بن عباس. خادم لهذا الدين اعراطني جيدا. اعراطني جيدا. فانا دائما اتصبر لكلاب امثالك. يقول وقد قال هذا الشيخ ان مصر الان اصبح من حق ال... العربيد والداعر والداعرة انه يفت في الدين. بيقول بيقولي بال... بالحرف ال... الواحد اني انا اريد انك تقولي عن داعرة ولا عن عربيد افتى في الدين وانا همشي وراك انا واتباعي بشوم انه احنا كسر عدموهم. وكاتبون ساخر اه يقول لي هذا الكلام. فبيقول لي يلا كلنا لنا مثال. وطبعا انا كنت اقصد بالسافل والعربيد اهل الفن والدعارة. اللي كل فنان وفنان الان بيفتي السعداني ما اسمعش. بيقول لي انا ما اسمعش حد. لا فنان ولا فنان فاتوا فاتو. هاتني مثال واحد. وانا هبقى جندي من جنودك وروح اكسر عظمه افلح ان صبق. يا سعداني يشحذ الهمم. واحمل الشوم هذا مثال تحت عنوان الفن حلال واعتزاله خطأ خرج السكير العربيد محمد نوح صاحب الملهى الليلي التي تنتهك فيه الاعراض وتضار فيه الكروس ويشرب فيه الخمر ليقول الآتي الفن ليس بحرام واعتزال الفن على انه حرام خطأ خطأ هذا ما يقوله محمد نوح اسمعوا ماذا قال محمد نوح بالحرف الواحد واعتزال الفن على انه حرام يدل على ان الفنان المعتزلة كانت ترتكب اخطاء باسم الفن اما تلك التي تتمسك بفنها فهي ترى انه شريف ونبيل. ودعي ودعني اذكرك ايها القارئ بالاتي يقول الله تعالى في كتابه الحكيم من الذي استدل محمد نوح فتمثل لها بشرا سويا فالملك مثل لمريم انه بشر محمد نوح يبيح الفن على اعتبار ان سيدنا جبريل اول ممثل ومثل للسيده مريم وهو لا يعرف الفرق والبون الذي بينه فمثل وتمثل لا يعرف الفرق انا اقول للمفتي اما قرات هذا الكلام اقول لاستاذ الحديث اما قرات هذا الكلام اقول للغزالي اقول للشعراوي اقول للشيخ الازهر اين اتم من هذا الكلام ان يقال عن ملك الوحي انه ممثل وان التمثيل حلال قياسا عليه وأحيل هذا على محمد على محمود السعدني وسانتظر هل سيحمل الشومة ليهشم راس محمد نوح ام لا سانتظر سانتظر من هذا الساخر المنحل كيف سيتصرف كيف سيتصرف فبيقول لي هذا واقول لو يقرأ روزة اليوسف ستسمع مفتية العصر الذي نزل لها فيلم امرأة آيلة للسقوط يسرع وهي تفتي في روز اليوسف وتعلق على الفنانات المحجبات ولكن امثالك يا سعدني كلاب لا يستحقون الرب واقولها, وأقولها لك بملء فيه سيجمعنا اليوم ساراك ان شاء الله تعالى في نار جهنم تحت النعال ولن ينفعك احد ولن ينفعك احد الله اسال ان يريحنا من هذه الاوبئه التي تبجحت على ديننا وعلى كتاب ربنا اللهم ارحنا منهم اللهم ارحنا منهم اللهم ارنا فيهم يوما اللهم ارنا فيهم يوما واجعله اللهم يا ربنا قريبا اللهم اجعله قريبا اللهم ثبتنا على الحق وارزقنا شهاده في سبيل الحق واجعلنا من عبادك المخلصين واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ايوان مسلمان احبان رسول الله حمد الله عليه عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للناس رب العالمين واصلي واسلم صلاه وتسليما يلي قادت مقام امير الانبياء وامام المرسلين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين ثم اما بعد لما سرقت المرأة المخزومية فقالوا من يجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلم الرسول في شأنها. فوجدوا سامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب عسامة ليكلم الرسول في شأن هذه المرأة التي فلقت فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لزيد لعسامة ابن زيد يا عسامة تشفع في حد من حدود الله ثم علق الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة وقال انما اهلك من كان قبلكم. كان اذا شرق الشريف فيه امتركوه. واذا فرق الطعيف اقام عليه الحسن. لماذا قدمت بهذا الحديث? ارجو انه يقرى ان شاء الله. وليقرى كده يفتح قدمت بهذا الحديث? كنت اجلس مع الاخ الشيخ عبد الله لنشاهد لاشاهد الجنازه والضباب الذي كتب وكلكم رايتوا الصوره التي شيعوا بها الجنازه صوره ما كانت تخطر على البال في لحظه من اللحظات وعندما مات هذا الطابق قلت كلمة. قلت اللهم ان كان ما قيل في حقه حقا وصدقا فارحمه. لانه رفع ان يضرب الاسمان فارحمه. فقلت ان كان هذا حقا وصدقا فارحمه بهذا العمل. ولكن الذي يؤذب والذي يحضي ان تكون الدولة كلها درائدها ودوى الدين الاخريتها لتشيع الجنازة بهذه الصورة لتقول للناس ان الجماعات الاسلاميه هي درب الارهاد وانهم يقتلون الاترياء وها هي الصورة امام اعينكم وعلى جالس الهشافر هذا المشهد قارنت بين النقيب الذي مات النقيب علي خاطر وبين الجندي الذي قتل من قبل الدولة وهو سليمان خاطر. فقلت ايهما كان الواجب على الدوله ان تكرمه. تكرم النقيب علي خاطر ام تكرم هذا الجندي الذي يسمى سليمان خاطر الذي غضب لدين الله وغضب لربه وغضب لقرآنه وغضب لاسلامه فقتل اليهود ولكن هنا في مصر وحكام مصر قدموا راس سليمان خاطر هدية لليهود فايهما كان الواجب عليهما عليهم ان يكرموه علي خاطر ام سليمان خاطر الذين عندما شيعوا جنازته حاصروا قريته ثلاثه اشهر بلت شهور قريه سليمان خاطر وحاصرها من جهه الامن وقطعوا المواصلات حتى لا يدخلها احد ايهما كان اولى وقلت من منا رأى جنازة علاء محي الدين التي ضربته الشرفة في ربح النهار راى منكم احد صورته على جاجة التلفاز راى احد منكم جنازته وهو, وهو الشيع من منكم رأى جنازة هذا الذي كان يركب المتسكلة مع صديق له وقد مر من امام بيت وزير الداخلية واطلق عليهم الرصاص ومات قتيل ماذا فعل وزير الداخليه بالقتيل وماذا فعل مع ام القتيل وماذا فعل مع ابو القتيل اوصل لاهل الجريح مائتين من الجبيهات وأرسل لأم القتيل التي شل لسانها حزنا على ولدها والتي شل أبوه حزنا على ولده أرسل لعائلته ألف جنيه الرجل العادي من الشعب لا يساوي شيئا عندهم أما الذي يقول في الشرطه فهو يساوي كل شيء فعل هذا هو العدل الذي بطوره أجهزة الإعلام على شاشة التلفزيون. وبعد ما شيعوا جنازته جيء بالشيخ عبدالصرور شهير ليقيل الثاني لمن قتل. فقلت اين كنت انت عندما قتل سليمان خاطر. بأيذ الحكومة المصرية عندها واين كنت انت عبدالصرور عندما قتل علاء الدين. واين كنت انت عندما على اللذان من قصر وزير الداخلية. اين كنت اعطي الصبور حتى تعلم الناس. حتى تعلم الناس العقل وان العقل لا يفرق بين احد من الدولة ومن الشعب. اين العدل في هذا ولكن هذه هي سياده مصر دائما عندما قتل شهيد الاسلام حسن البنى وصدرت في الاوامر الا يشيع جنازته الا ابوه والا يغسله الا ابوه والا يدفنه الا ابوه والا يمشي في جنازته الا ابوه والا يضعه في التروب الا ابوه هذه هي السياسه في مصر دائما ولكني اقولها لهم مهما اظهرتم على شاشه التلفاز بان الجماعات الاسلاميه جماعات ارهابيه فان كان هناك ارهاب فانتم الارهابيون انتم الارهابيون يا حكومة مصر. يا من, من الناس بالحديد والنار من من الناس الان يستطيع ان يطالب بحقه. منذ يومين ارتفعت الاسعار اتباعا عاليه هل يجرى واحد على ارض مصر? ان يقول لهاكبها او لوزير تبعيدها لماذا رفعت الاسعار? هل يستطيع واحد ان يساند بحقه هل يستطيع العامل في اي مصنع ان يقلب حقه ارغفه دائما امامه وان شربه ونصوته هل يستطيع واحد من الطلبة ان يقول للمتدرس لن احض درسا خصوصيا عندك الارهاب في كل موقع الارهاب في الشارع من جانب الدولة الارهاب في الحكومات من جانب الدولة في الاعمال كلها من جانب الدولة ولا احد يسألهم ماذا تفعلون وبالامن في جريدة الاخبار استمر الكريكاتيري مصطفح الى قصر مشهوره صح الحمد عندما اعلنت توبتها وتابت وتحجبت اذا بمصطفى حسين بالامس يوم الخميس في جريده الاخبار يرسم فركاسيرا يسخر منها ومن المحجبات فيرسم امراه منشوقه في القران ولها لحيه وعلى بعد منها تقف فتاكتان محجبتان وإذا فهما تقول كل واحده للاخرى او تقول احداهما للاخرى اجري الى سوق السك اصبح كانت اكثر ايمانا منا فخريره يصفها وهي ذلحيا هل يستطيع احد ان يقول بان مصطفى سين متطرف هل يستطيع احد ان يقول ان مصطفى سين ارهابي وبعد ذلك عندما يقتل الشباب نقول لان الشباب ارهابي وان الشباب متفرد وهم الذين جعلوا الشباب يفعل هذا وعندما قلت بان هناك ممثل قام بتمثيلي كل يسمى يوم القيامه عندما عرفت عليه يوم الجمعه قبل الماضيه ودعوت عليه استجاب الله سبحانه وتعالى للدعوه واقرا اليوم في جريده الاخبار لان الله سبحانه وتعالى اشابه بنزيف في المخ احتار الاطباء في دوائه الزماه بالامر. لانه صور فيلما لا رقم عليه احد من البشر، وانا اسال الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة. ولعلها ان تكون ساعة الاجابة كما استجبت لرعوتنا منذ جمعتي. اسالك يا رب العزه على حاكم مصر ان لم يهددي فانشده من ذكره. على مزين اذا لم أنتسبه من أزيد في المرض أنا من أزيد في المرض أنا مسلم ان تسبه من في المرض أنا مسلم أن من أزيد في أحمد عمر عاشم أن من أزيد في المرض من أزيد عبادك المرض أنا في المرض من اللهم من عبادك ظلما تفرض عليه سيف انتقام يا زرقاء اللهم اصب اعينهم بالعمر واصب اذانهم بالصم واصب ازدرتهم بالقوس فلا يتكلل اللهم اصب ايديهم بالشلل اللهم اصب ارجلهم بالشلل اللهم عطل اجهزتهم فلا يتكلل اللهم لا تجعلهم يحكمون بعد اليوم وامشعر قصرهم عليهم اللهم اشعل عليهم قصرهم ما ولاrica. اشعل سياراتهم عليهم ما اللهم اشعل سياراتهم عليهم ما الا eyelid. اللهم اشعر اموارهم عليهم ما واللههم شرب نساء كما شربوا نساء اللحظين. والله هم شلب شربوا نساء اللاحدين والله إن عمد النساء كما شربوا لمده نساء اللاحدين اللهم يكتب عصارهم كما يكتب ارسام اللاحدين اللهم يكتب عصارهم كما يكتب اطفال الموحدين اللهم اشرق على اخواننا المعتقلين اللهم اشرق على اخواننا المسجونين اللهم اشرق على اخواننا المسجونين <سجن عليهم برس والسلامة>. اللهم اجعل السجن عليهم برضا وسلاما اللهم اجعل السجن عليهم برضا وسلاما اللهم اجعل السجن عليهم ما برضا وسلاما اللهم امنهم <نعملهم> كما عملت <أمّر> موسى اللهم امنهم كما عملت موسى اللهم امنهم كما حميت نورس اللهم امنهم كما حميت نورس ولا خيف ولا وراه الانانات الشرحة صلى الله انتكم منه وانا من كثبت الى فقريرا يريد اثارة مصر عينه بالعمل. من كثبت الى فقريرا يريد به اثارة مصر يظهر بالشلل. انضع عليه اليوم الذي من نصيف الموت فلا يجري الموت. لا هذا المسجد من Ik wil erin kleden dat u دي هذا الانشاقه اقول قول هذا وكرم الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والصلاه عليه ورحمه الله وبركاته لكن انا لدي كلمه اود ان تسمعوها اللهم على المكان ده في المكان ده ما بقعدش تابعا لهوى اح وعطش على كيف حد مرأش تابع لهوى حد لا ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ويوم ما هيبقى رجل العلم على هوا الناس يبقى لا خير فيه ولا خير فيهم وفي نفس الوقت برضه ما مبعطش في هذا المكان زي بياع القوطه او الترجل تقول لي معلش اصل الكلام اللي انت بتقوله ده فصله على مزاجي. انا بجيش افصل كلام. لا. انا بعد اديك الحق. والله عجبك. اهل سهلا. ما عجبكش. اللي يزعل من الحق. يطع. الله يرضى عليه. يطع. حق كده هو الحق كده. اللي يزعل من الحق يطع. هعمل له ايه? زعلان من الحق هعمل لك ايه? راجل بتاع باطل انا هعمل لك ايه? ومش بتاع قوطة. بيجي تقولي اصل دي مفعصة ودي جامدة لا لا العلم هو كده بيتاخد كده تقولي بتقولي الكلام ده هقولك بقوله ليه بلغني خلق طول الله جزاء من الله خارج متكلم معاه ايه بعض الناس اللي منك والله لو بحق انا خدامهم ولو بغير حق اللي يزعل يزعل ايه لشكال قال وصل انت وانت قاعد في اسبوع قبل الماضي اتكلمت عن بعض العلماء مين هم بقى انا اتكلمت عليهم قالوا غزال هو مش عارفه وين تهال ومين تهال طب هم دول علماء هو ايه العالم في ايه العالم في مظرس اللي نبس عمه خرج من الله اللي اعبويت اللي يمكن اللي بيطلع بالتلفزيون بيصرف الدرايض لا والله زي ما قال الامام الشعبي لسه بكلم اخوانكم الجمعة اللي فاتت عنه لهم كده العالم هو الذي يخشى الله هو ده العالم وده اللي قال ربنا انما يخشى الله من عباده العلماء وقت ما تحس ان هو بقى يخشى الله ويعمل لغير الله لو عنده علم الدنيا والآخرة لا يستحق ان يكون عالما فلما جاي اسفل حضرتك بقى او اللي زعل وارضوا لو عنده شجاع يكلمني نفسي بقى اللي يزعل على واحد يدافع عن قضيته عنه يجي يقول لي هو على حق وانت على باطل يبقى جزاه الله خيرك اما لو جاي يقول لي اصلان بحب اصلان بارة يبقى هنا هاوى وانا مش موعد تهاوى لان معنى كلمه هاوى انه بياهوى بصاحبي في نار جهنم وانا مش عايز اكون كده فلقيت تتكلم احل السياح ده عالم تفتكر كده تفتكر. احل الغناء يبقى عالم احل الربا يبقى عالم يبقى لازم ياخد على دماغه شوف التعبير بقى ليه؟ لان مش هيكون عندي اولى من ربي ولا من ديني ولا من القران ولا من السنه لو كنت انت اتخذت اله واغلى عندك من القران والسنة ومن ربنا لا شأنك لكن ما تحملنيش ان انا اكون كده ومش هكون كده ومش هكون كده لا انا نسطوري الاول والاخير قران وسنه ديني وعقيدتي اللي على استعداد ابيع فيه موالدي وبسببه موالدي ومستقبلي وحياتي دين عقيدتي اللي ضيع اليهود والنصارى شوفوا بقولك باعلى صوته انت عارف ايه اللي ضيعهم اتخذوا احضاره ورهبه لهم أربابا من دون الله في ناس عايزه اتعمل معاه كده في ناس ربنا عنده عراض وفي ناس ربنا عنده الغزال لو قلت له الشعراوي غلط وربنا بيقول يقول لك ماليش دعوه باللي بيقوله ربنا انا مش الشعراوي قال لي هو ده اه والله في ناس كده في ناس كده في ناس كده وده اللي حاصل ده اللي حاصل انك لما بقى تكلم وتجي انت تقول ربنا حرم الخمر ومنع اي مخلوق يدخل لبلد مسلم وعاقم الغزال قال لا اخش بالخمره حالا والموت يال لا يحوش لخن وحلاء. تفتكر عشان حضرتك بتحب الغزال من شواء الغزالة او ربنا. تفتكر كده من شواء مين. خليني يقول لك وقرن علماء. ولا ابن اللي حقرته يوم ان بدل دين الله ويوم ان ضلل خلق الله حقر نفسه. هو فيه بعد دي حقارة يا ابني. هو فيه بعد كده حقارة. ان لم ان لم نأخذ على ايديهم. هيكون حل زي احل اليهود والمصارى. احل لهم احبارهم وروح بانهم وحرم لهم احبارهم وروح بانهم فاتبعوهم من دون الله. راح الدين. راح الدين. يقول لك ما يا عيس المصارى اسمعوا دون انا اعيزهم اسمعوا. عايز اقول لهم ان الاسلام سيظل وعمرهم هتحرف. انا بكلامي ده بقول لهم كده. بقول لهم اللي ضيعكم وحرف دنكم ان الاحبار الغبان بدله وغيره وانتو طنشته الاسلام بقى غير كده الاسلام علمنا ان يوم العالم يزل او يضل لازم ياخذ على يديه وعشان كده الاسلام باقي وهيبقى لكن وقت ما حنطنشله ان شاء الله هنتقابل كلنا في مرجه هالنا باذن الله هذه حقيقه وعايز تعرف بقى هذا الكلام ارجع على سؤال البخاري. سؤال البخاري حديث في المواريث. ابو موسى الاشعاري سأل سؤال صحابي جليل. اجاب. وقال سل ابن مسعود فسيوافقني. فذهبوا لابن مسعود. وعرضوا عليه فتية ابي موسى الاشعري فقال ما كان لي ان اوافقه على ضلاله لاني كان ابو موسى اخطا في الفتوى وصحح عبد الله بن سعود فتواه ولما بلغ ذلك ابا موسى قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهر وكم انا حديد عمر ما هواته الغزاله ولا الشعراوي ولا اعلم اهل الارض على ضلاله عايز انت توفيقه مع ده ولا توفيقه من تليل عندي اما ده هنا فانا بقول كلمه حق اللي زعلان من اللي بقوله يطلع بقى يقول لي هو صح وانت غلط ويجيب لي حجته ودليله انا خدامه لكن يقول لي انا ارى انا بحب كلام ده ما اعرفوش واسمع رضيهم رضيهم يعني ايه موحدة من الاثنين رضيهم يعلمش برال زي يوم اقراض بعض الناس بعض ده زعلام قلت ان شاء الله ماشي وأنا راح مسجد لهوالي اللي هاربع اللي, اللي جاي هجيبش بقيت شكلاتة وبنبولي وإيه دي قابت عقود تلك أنا يا راضي ايه يا راضي ايه ما هنراضي في الباطل والضلال مش هنراضي فيه مش هنراضي فيه قول ان شاء الله أنا جمعيتك جاية كلها كلها على رؤوسها هؤلاء كل جمعيت اللي جاية كل اللي اتكتب في الجرايج وكل الضلال اللي ضليلوا بيه خلق الله بتحليل ما حرم الله هرد عليه كويس اوو. وهرد عليه كويس اوو. ليه? حتى ابرق ذمتي بين يدي الله. اما عندك بقى تبقى راضي عني تبقى غبان عني ده شيء ما يهمنيش. ده شيء ما يهمنيش. بس. فارده. ارده. انا موعدش اللي عايز حق وعلم انا خدامه. اللي عايز يفاق ومجملات المساجد كتير في او فيها. في كتير فيها كتير ابقى نسال الله العظيم ان يثبتنا على الحق اللهم ثبتنا على الحق اللهم اجعلنا دعاه حق اللهم ثبتنا على الحق اللهم اجعلنا دعاه حق اللهم لا تحببنا في الضلال واهله اللهم لا تحببنا في الضلال واهله اللهم اجعل ولا انا لك ولا تجعل ولا انا لغيرك اللهم اجعل ولا انا لك ولا تجعل ولاءنا لغيرك واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير منا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب اليك